فَجُدْتَنِي بُلَا عَلَن كُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُغْوِيَ يَا بَيْنِكُمْ لَعْدَةٌ وَالتَّبَغْضَاءُ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ اَنَاتِ فَأَنْتُمْ تَمْتَجُونَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَذَرُوا ய துமலமு அண்ணூரிமு لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا آمَنُوا إِذَا تَقوَ وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ تَقَوَ وَآمَنُوا ثُمَّ تَقَوَ وَأَحْسِنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ يا ايها الذين امنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تانوا ايديكم وارموا حكم نَنالو ايديكم وار ما حكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فَمَن يَعْتَدِ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا قائتا وان انتم محروم ومن قتلكم منكم متعمدا فجزى قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم yeah. يحكم به ذوى عدل منكم هديا لِكَعْبَتِ أَوْ كَفَّرَتْ طَعَامُ مَسَاكِينٍ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا أو عدل ذلك صياماً ليذوق وابال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام